فأَنَبَدْنَّهُ بِالعَراءِ وَهُو سَقم وَأَابَتنَا عَلَيْهِ شَجرَةَ م يقُقم وَأَرْسَلنهُ إى مِئةِ أَلْلفٍ أَْ يَزيدونَ فَآمَنوا فَمَتَّعنهُم إلَى حم فَسْتَفْتِهِمْ أَلِ رَبِّكَ الْبَنات وَلَهُم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 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر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 قال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الهو واحدا ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملؤ منهم امشوا اصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد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 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَظْهَرُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن تَوَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَامَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ له اولابا ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطيور محشوره كل له اولابا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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى صراط المستقيم انَّ هَذَا أَخِي لَهُ 90 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّلْنِي فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نَعْجِهِ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 وظن داوود ان ما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داوود ان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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ أركض برجلك هذا مُغْتَسَلٌ بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرِ الدَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ دُنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْنِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق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 قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَن تُمَّ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِي يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مبين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 إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ من الله العزيز اللَّهِ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 اِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَضُرُّهُ الْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُوا يَضْهَلْ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 تَعْبُدُونَ مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا ألا ذلك هو القسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُقْدِمُ مَنْ فِي النار. لكنكَّ اتَّقَرََّهُ لَم غرَفُم مِ فَوْوقِهَا غورَفُم م بنية غرَفُ م غرف بنيةَةٌ غرف مبنية تَجرمِ تَحْهَا الأنْه وَعددَ اللهَّ لا يُخْلِفُ اللههُ المنعَدًا الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿2﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجَلِيلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿3﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سلما لرجل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 لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ